كم أهلكنا من قبرهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُ وَصَبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَا ذَلِكَ فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إن هذا إلا اختلاق أونس عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لمما يذوقوا عذاب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 أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء ويحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق طير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجه واحده فقال اكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا ت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 بَرُوا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لداود سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال إني احببت حب الخير عن ذكر ربي تاتوارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب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 وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَاءَ وَحُسْنَ مَآبِ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعْدٍ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 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ المصطفين الْأَخْيَارِ واذكر اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِ الْكَفِّ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 ولولا شَرَّ لشر ماء جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي إلا انما انا نذير مبين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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون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 قَأَقُولُ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين